Elhamdu lillahi rbbil alameen ar rahim قَدْ ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعَافِيَةِ بَعْدَمَا كَادَ يَذِيقُ قُلُوبُ فَرِيقٍ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ لِامْرِئٍ صَبُورٍ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ حُمِّلُوا حَمْلًا إِذَا قَالَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُمَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ <سؤال> ألا ملجأ من الله إلا إليه وظن الله وكوروا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأحرام أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مكنص ولا مغرطة في سبيل الله ولا يطغون موطئا ولا يطغون موطئا يبيض الغفار ولا يدعون إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ مِن عَمَلٍ فَارِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا مِن قَوْلٍ فَقَدَّرُوا صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا وَلَا يَقْطَعُونَ وَ لا يقطعون واديا الا كتب لهم الذين يضيعوه وهو الذين كانوا يغمن وما كانوا يخلون ال ائ تب فيدين تَ فيدين وَذ قلَ إ وَج إ إلَ قاتل الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرر واعلموا أن الله أعلم التقليد وإذا ما أنزلت سورة مَن يَقُولُ أَن يُحْيِطُمْ الذين في قلوبهم مرض غرهم مرتزلة هم رئيس الى رجسهم فزادهم اليس الى رجسهم وماتوا وهم كافرون اولا يرون انهم مفتنون في كل عاب ورثوا ام تَئِتُم وَلا يَتُوبُونَ تُم وَلا يَتُوبُونَ ولا وَإِذَا مَا وَمُنَاهَا مَضَيْنَ النَّظَرُ مِنْ أَحَدِكُمْ يَا صَغِ قَضَى اللَّهُ وَقُلُوا ذَلِكُم نَمُن قَوْلَ قَوْمٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ أنفسكم عزيز عليهم ما علفتم عزيز عليهم ما علفتم أريط عليكم بالمؤمنين رؤوكم رحيم فإن تولوا فقل حسي الله عَلَى مَنْ تَوَكَّلْتُ هُوَ وَضَعَ